وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنِ الدِّيَاجَ فَيَظْلِلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يبقوه النب ما كسبوا ويعرف عن كفير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أُوتِيتم من الشيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون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 ما رزقناهم من فيقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصعون وجزاء سيئه سيئه مثلها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 مَسَّ سَبِيلَ وَعَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِدٍ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِن لَمْ مَا رَأوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَل إلَّا مَرَضٍ مِن سَبِيلٍ